الْحَاسِبَةُ أَنْ تَجْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ يُنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْنَ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَنْتُمْ تَجُونُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وقد من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وما ضعفوا وما استكالوا والله يحب الصابرين وما كان قلهم إلا قالوا ربنا اغفر إِلَّا إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا